الحمد لله الذي نوَّر بالشريعة بصائر المؤمنين وبيَّن الحلال من الحرام للمكلَّفين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ظهير ولا معين وأشهد أن نبيَّنا وسيِّدنا محمدًا عبدُه ورسولُه أوضحَ الأحكام وأقامَ الأعلامَ للسالكين وأشهد أن نبيَّنا وسيِّدنا محمدًا عبدُه ورسولُه صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه خلفاء الدين وحلفاء اليقين اما بعد فيا ايها المسلمون اتقوا الله فان الانفاس بالعدد والاعمال بالرصد والمرء يذكر بالجماء بعده والمرء يذكر بالجماء بعده فارفع لي ذكرك بالجميل بناء واعلم بانك سوف تذكر مره فيقال احسن او يقال اساء فعقل لسانك الا عن عظه شافيه او حكمه بالغه او نصيحه جامعه او كلمه طيبه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 التسهيل والتوسيع والسماحه ورفع الحرج عن المكلفين قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال جل في علا يريد الله ان يخفف عنكم وخنق الانسان ضعيفا ان يخفف عنكم في شرائعه واوامره ونواهيه وخلق الانسان ضعيفا يناسبه التخفيف لضعفه في نفسه وضعف عزمه وهمته وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة متفق عليه وقال عليه الصلاة والسلام انكم امة اريد بكم اليسر وفي رواية ان خير دينكم ايسره ان خير دينكم ايسره اخرجه ما احمد وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا اخرجه في الصحيحين وفي الصحيحين ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وابي موسى رضي الله عنهما حين بعثهما اميرين الى اليمن بشروا ولا تنفروا ويسر ولا تعسر وتطوع ولا تختلف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني بعثت بالحنيفيه السمحه اخرجه احمد ومن قواعد شرعنا التيسير ومن قواعد شرعنا التيسير في كل امر نابهه تعسير وليس المقصود بالتيسير وليس المقصود بالتيسير تتبع رخص المذاهب الفقهيه واقوال العلماء واختيار الاسهل منها بل المراد الرخص الشرعيه التي جاء الدليل الشرعي بالترخيص فيها لأهل الاعذار كالمريض والمسافر والصغير إلا غير ذلك من الرخص والتخفيفات في سائر الفرائض والواجبات عن ابي حمزه قال سالت ابن عباس عن الصوم في السفر فقال يسر وعسر فخذ بيسر الله وعن قتاده في قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر قال فاريد لانفسكم الذي اراد الله لكم وعيى ابن اميه رضي الله عنه قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فقد امن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقه تصدق الله بها عليكم فقبلوا صدقتها اخرجه مسلم وتلك المعاني الجليله الجميله القطعيه في الشريعه لا تعني الافتراء على الله تعالى لا تعني الافتراء على الله تعالى واتخاذ الوسطيه واتخاذ الوسطيه وسماحه الشريعه متكئا للقول في الشريعه بلا علم والافتاء والافتاء بما يوافق الاهواء وتتبع وتتبع فتاوى المرخصين بلا بينه من الدين قال الذهبي رحمه الله من تتبع رخص المذاهب وزلات المجتهدين فقد رق دينه وقال ابن حزم رحمه الله وهناك قوم بلغت بهم رقته الدين وقلة التقوى الى طلب ما وافق اهواءهم في قول كل قائل فهم ياخذون ما كان رخصه في قول كل عالم غير طالبين ما اوجبه النص عن الله تعالى او عن رسوله صلى الله عليه وسلم وقال الامام احمد لو ان رجلا عمل بكل رخصه لكان فاسقا وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى السنه والذي لا اله الا الله بين الغالي والجافي فاصبروا عليها رحمكم الله فان اهل السنه كانوا اقل الناس فيما مضى وهم اقل الناس فيما بقي الذين لم يذهبوا مع اهل الاتراف في اترافهم ولا مع اهل البدع في بدعهم وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم فَكَذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَكُونُوا وقال عليٌ رضي الله عنه إن الفقيه كلَّ الفقيه الذي لا يُقَنِّطُ الناس من رحمة الله ولا يُؤمِّنُهم من عذاب الله ولا يُرخِّصُ لهم في معاصِ الله ولا يدعُ القرآن رغبةً عنه إلى غيره ولا خير في عبادةٍ لا علم فيها ولا خير في علمٍ لا فهم فيه ومن البلاء تصدر اقوام للانفتاء ليس لهم في مقام الفتوى حظ ولا نصيب احدهم بين اهل العلم منكر او غريب غرهم سؤال من لا علم عنده لهم ومسارعه من هو اجهل منهم اليهم قال الامام مالك رحمه الله اخبرني رجل انه دخل على ربيعه بن عبد الرحمن فوجده يبكي فقال له ما يبكيك امصيبه دخلت عليك فقال لا ولكن استفتي من لا علم له وظهر في الاسلام امر عظيم فقال ربيعه ولا بعض من يفتيها هنا احق بالسجن من السراق ومتى تجرأ الجاهلون بمقاصد الشريعه ومدارك الاحكام المتخرصون على معانيها بالظن المتعالمون بلا رسوخ الخائضون في مضن الاشتباه بلا تمييز المقتحمون غمار الفتوى بلا علم ولا عده ولا تأهيل وقع التحريف والتبديل والتغيير في الدين وحصل التعدي والتجني على الشريعه ايها المسلمون ونشر الفتاوى الشاذة والاقوال الساقطه التي تصدر عن غير المؤهلين يهدم الاسلام ويثلم الدين ويثير البلبلة والفتنه ويفتن ضعاف العقول والعلم والدين ويظهر الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق ومن الافتراء على الله تعالى والكذب على شريعته وعباده ما يفعله بعض من رغبوا في الاغراض الدنيويه العاجله والاعراض الدنيئه الزائله من التسرع الى الفتوى بغير علم والقول على الله تعالى بلا حجه والافتاء بالتشهي والتلفيق والاخذ بالرخص المخالفه للدليل الصحيح وتتبع الاقوال الشاذ المستنده الى ادله منسوخه او ضعيفه والتي لا يخفى على من له أذنى بصيره مفاسدها الكثير وآثارها السيئة العظيمة على الإسلام وأهله والتي لا يقول بها إلا من فرغ قلبه من تعظيم الله وإجلاله وتقواه وعمير بحب الدنيا والتقرب إلى الخلق دون الخالق قال بعض السلف أشقى الناس أشقى الناس من باع اخرته بدنيه واشقى منه من باع اخرته بدنيا غيره الا فل يتذكر هؤلاء الا فل يتذكر هؤلاء يوما تكع فيه الرجال وتشهد فيه الجوارح والاوصال ويحصن يوم اذن ما في الصدور ويبعثر ما في القبور وهناك يعلم المخادعون انهم لانفسهم كانوا يخدعون وبدينهم كانوا يلعبون وما ينكرون الا بانفسهم وما يشعرون ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم الا ساء ما يزرون قوم قصر في باب العلم باعهم وقل فيه نظرهم واطلاعهم ركب العشواء وجاهروا بما يضاد الشريعه الغراء وقالوا باسم الاسلام ما الاسلام منه برا قال شحنون بن سعيد اجسر الناس على الفتيا اقلهم علما يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم يظن ان الحق كله فيه وقال ابن وهب سمعت مالكا يقول العجله في الفتوى نوع من الجهل والخرق وقال الامام مالك رحمه الله تعالى ما افتيت حتى شهد لي 70 اني اهل لذلك اي 70 عالما وقال الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى ليتق الله عبد ولينظر ما يقول وما يتكلم به فانه مسؤول وقال بعض السلف ليتقي احدكم ان يقول احل الله كذا وحرم كذا فيقول الله له كذبت لم احل كذا ولم احرم كذا وتوعد الله من حلل شيئا مما حرم الله او حرم شيئا مما اباح الله بمجرد رايه وتشهي فقال جل في علا ولا تقولوا لما تنصف الساناتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب اليم اقول ما تسمعون واستغفر الله فاستغفروه انه كان للاوابين غفورا الحمد لله الذي علم وفهم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على سنن الحق إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله وراقبوه واطيعوه ولا تعصوه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أيها المسلمون أيها المسلمون دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه والغلو والجفاء والإفراط والتفريط آفاتان قبيحتان ومسلكان منحرفان وسبيلان موجهان وخروج عن الدين القويم والصراط المستقيم فاحذروا الغلو والجفاء واحذروا اتباع السبن واحذروا اتباع السبن والاهواء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطى ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خط خطوطا على يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبول متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبول فتفرق بكم عن سبيله أخرجه أحمد وعن أبان ابن أبي عياش إن, أن رجلا سأل ابن مسعود ما الصراط المستقيم قال تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه في الجنة وعن يمينه جواد وعن شبه ثمانه جواد وثم رجال يدعون من مر بهم فمن اخذ على تلك الجواد انتهت به الى النار ومن اخذ على الصراط انتهى به الى الجنه وعن النواس بن سمعان الانصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط السواران فيهما ابواب مفتحه وعلى الابواب ستور مرخاه وعلى وعلى باب الصراط داع يقول يا ايها الناس ادخنوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا وداعي يدعو من فوق الصراط فاذا اراد فاذا اراد فتح شيء من تلك الابواب قال ويحك لا تفتح فانك ان تفتحه تلج وصف الصراط الاسلام والستور حدود الله تعالى والابواب مفتحه محارم الله تعالى وذلك الداعي على راس الصراط كتاب الله والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم اخرجه احمد والترمذي صلوا وسلموا على احمد الهادي شفيع الورى قر فمن صلى عليه صلاه واحده صلى الله عليه بها عشره اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد رضى الله عن جميع الاله والاصحاب وعننا معهم يا كريم يا وهاب اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واديل الشركه والمشركين ودمر الطغاه والقتله المسدين المعتدين يا رب العالمين واكتب الفرج العاجل لاخواننا المستضعفين في الشام واكتب الفرج العاجل لاخواننا المستضعفين في الشام يا رب العالمين اللهم وفق ولي امرنا وامامنا خادم الحرمين الشريفين لما فيه عز الاسلام وصلاح المسلمين اللهم وفقه ووفقه ووليه عهده يا رب العالمين لما فيه صلاح العباد والبلاد يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا وعافي مبتلانا وارحم موتان وفك اسرانا وانصرنا على من عادانا اللهم اجعل جميع اوطان المسلمين امنه مطمئنه مستقره يا رب العالمين اللهم ارفع عنها الحروب والصراعات وادفع عنها الفتن والنزاعات يا رب العالمين اللهم اجعل دعاءنا مسموعا ونداءنا مرفوعا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 قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا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 Ihdina s-sirat al-mustakim s-sirat al-lazhin an'amta alayhim Gairi al-maghdubi alayhim wala al-dallin Amin Ya ayuhal l-zhin a-manu صَلِّ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تحيتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم اجرا كريما يا ايها النبي اننا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه انصران جم مدير وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذ اهم وتوكل قال على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا